قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال الحديث رواه البخاري ومسلم قلنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في درس الماضي وعرفنا أن الحديث متفق عليه إذا أخرجه الشيخان في صحيحيهنا وأن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وان محبه الاخ المؤمن لاخيه المؤمن من كمال الايمان ومن الخصال التي يكمل بها الايمان وما جاء من نفي في قوله لا يؤمن احدكم اي الايمان الكامل والنفي هنا ليس لأصل الإيمان وإنما لتمامه وكماله ذلك لأن الإيمان شعب كما جاء في الحديث اعلاها قول لا إله إلا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وكذا أن يحب المر لأخيه ما يحب لنفسه شعبة من شعب الإيمان ففقدانها عند المسلم وعند المؤمن نقص في كمال ايمانه وهذا الذي سار عليه للسنة والجماعة بخلاف ما ذاب الخوارج والمعتزلة حيث جعلت الخوارج كل نقص في الإيمان خروج عن الدين وكفر ولهذا هم يكفرون من يرتكب الإثماء يسلبون منه الإيمان ويلحقونه بالكفار يهدرون دمه ويبيحون قتله ويصرون على أنه مخلد في النار أما المعتزله فهم يسلبونه الإيمان ولا يصفونه به وإن كانوا لا يسمونه كافراً لكنهم يحكمون بخلوده في النار ويجبون على الله أن يدخله النار ولذلك كانت النتيجة والخلاف بين الخوارج والمعتزله اختلاف لفظي لأن النتيجة عندهم واحدة أما أهل السنة والجماعة فهم يرون ان شعب الايمان متعددة وانها تتفاوت وان منها ما ينقض اصل الايمان كمن لم ينطق بالشهادتين او نقض الشهادتين فإن نقضه للشهادتين ينقض أصل الإيمان والصلاة عند بعض أهل العلم كما ذاب إليها إلى ذلك أهل الحديث والرواية الظاهرة في مذهب الإمام أحمد أن تارك الصلاة وإن كان متهاونا فتركه للصلاة ينقض الإيمان بخلاف ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من الائمه الثلاثه واهل الفقه الى ان من ترك الصلاه تهاونا فان تركه للصلاه تهاونا لا ينقض ايمانه وانما شانه شان اهل الكبائر امرهم موكول الى الله ان شاء غفر لهم وان شاء عذبهم لكنه لا يخرجهم من الملة هذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في نظرتهم لقضايا الإيمان ولذلك يعتبر محبة الإنسان لأخيه المسلم لما يعبه لنفسه هي شعبة شعب الايمان وخصلة من خصال الايمان من عمل بها زاد ايمانه واكتمل ومن لم يعمل بها نقص ايمانه بقدر تركه لهذه الشعب وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على ان مرتكب كبيرة يقال له مؤمن ناقص الإيمان وهذا منقول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل قال وهو قول ابن المبارك وقول إسحاق وقول إسحاق يعني ابن راهويا وهو قول أبي عبيد وغيرهم من أهل السنة والجماعة ومنهم من يقول هو مسلم ليس بمؤمن يعني لأنه لم يبلغ درجة الإيمان وهذا منقول عن أحد ائمه آل البيت وهو الإمام الباقر ومثل هذا ما اشار إليه القرآن عندما قالت الاعراب آمنا فجاء القرآن يرد عليهم ها قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم مع انهم قام بهم شيء من شعب الايمان لكن لما لم تك لما تكتمل تلك الشعب وصفوا بالاسلام ولم يوصفوا بالايمان ولذلك يذهب اهل السنة والجماعة الى ان من يرتكب الكبيره إن كان قد تحلى بكثير من شعب الإيمان وبخصال الإيمان فإنه عند ارتكابه لتلك الكبيرة ينتزع منه الايمان ليرتكب كبيرته فإذا تاب ورجع عما وقع فيه عاد إليه إيمانه نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أزاني ينزع منه نور الإيمان وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه ينزع منه الإيمان فيكون فوقه كالظلة فإذا تاب عاد إليه وقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة ويخلعه تارة لكن الذي ينبغي أن يفهم هنا أنه ليس ذلك الفعل يعني بقصد وبإرادة وإنما تتعدد الأحوال تبعا لما يكون عليه الإنسان من طاعة وقرب ومن معصية وتقصير ولهذا قيل إن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره يعني في هذا المعنى وهذا وماذا بأهل السنة والجماعة بخلاف ما ذكر من أهل الهوى الذين يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه كما يدعون مكمل في القلب وأن زيادته كفر ونقصانه كفر كل ذلك من السفسطة التي نقلت عن بعضهم والموجب لذلك فصلهم بين العمل وبين الإيمان وادعاؤهم أن العمل غير الإيمان وأن الإيمان وحدة واحدة لا تتغير ولا تتبدل ولا تزيد ولا تنقص وإنما الزيادة والنقص والكثرة والقلة إنما هي في العمل مع أن العمل جزء من الإيمان والله سبحانه وتعالى أخبر أن بالعمل يزداد الناس ايمانا وبالعمل تكسر يكسر إيمانهم ويقينهم ولذلك اعتبر أهل السنة والجماعة العمل جزءا من الإيمان وهو كما قلنا جزء مكمل وفي هذا رد على ما زعمته المعتزلة من ان العمل جزء ناقض ومن هنا حكموا على من ينقص عمله او يخل بعمله او يرتكب كبيرة انه منقوض الايمان والمعنى انه اذا كمل خصال ايماني لبسه، فإذا نقص منها شيء نزعه يعني هذا معنى قول من قال إنه كالقنيص وكل هذا إشارة إلى أن الإيمان الكامل التام الذي لا ينقص من واجباته شيء قال والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك وهذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وانه نصح به بعض اصحابه كما نصح به ابا ذر يوم ان جاءه يتطلع الى ولاية ويتطلع الى ان يلي من امر المؤمنين شيء فقال له انك امرء ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي وحذره من أن يلي من أمر المؤمنين شيء لما يحس فيه من ضعف وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريره رضي الله تعالى عنه أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما والمراد هنا يعني أنك تكن على كمال من خصال الإيمان واستخدام لفظة مسلم في هذا الموقف وفي هذا الحديث هي بمعنى مؤمن ذلك لأن مما قرره أهل السنة والجماعة أن الإيمان والإسلام لفظان إن اجتمع افترقا وإن افترق اجتمع فحيث ذكر الإسلام قصد به الإيمان وحيث يذكر الإيمان يراد به الإسلام وإذا جمع بينهما حمل أحدهما على الأعمال الظاهرة والآخر على الأعمال الباطل قال وخرج الامام احمد من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن افضل الايمان فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم افضل الايمان ان تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وما وماذا يا رسول الله قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وهذا محل الشاهد من الحديث وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن تقول خيرا أو تصمت وكل هذه من خصال الإيمان قال وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنه على هذه الخصله يعني ان يحب الانسان لنفسه ما يحب ما يحب لاخيه ما يحب لنفسه ففي مسند الامام احمد رحمه الله عن يزيد بن اسيد القش, القش... القسري عن يزيد بن أسيد القس... القسري عن يزيد بن أسد القسري قال قال عن يزيد بن أسد القسري أحسن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتحب الجنة قلت نعم قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك أي فإنها خصلة تكون سببا في دخول الجنة لأنها من خصال الإيمان وخصال الإيمان تقرب العبد من الجنة وتكون سببا في دخوله الجنة لأنها مما يحب الله سبحانه وتعالى قال وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وهذا محل الشاهد من الحديث فأن يحب للناس ما يحب لنفسه وأن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه خصلة تبلغ صاحبها الجنة يعني إذا التزم بخصال الإيمان التي لا تنقضه ولا تخرجه عن دائرة الإسلام فهذه الأعمال هي مزيادة ومكملات على الامور الاساسية نعم من نعم المعتزل عندهم صاحب الكبير لا توبت له بل ان كبيرته تحدط عمله فلا يبقى معها ايمان ولا عمل وفيه يعني وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل النصيحة فنهاه أن يتولى أمر اثنين يعني أن يكون أميرا ولو على اثنين كما نهاه أن يتولى مال اليتيم لا من أجل أنه يخشى عليه أن يتعدى على مال اليتيم ولكن ربما حمله ضعفه على ان لا يحسن التصرف فيه ولا يحسن تنميته ولا يحسن استثماره لليتيم فيكون بذلك مقصرا وهكذا في توليه على امر الاثنين فما زاد فقد لا يستطيع ان يقضي بينهم بما شرع الله وهنا قد السؤال وان كان الامام ابن رجب اجاب عنه قال اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح بدر بأن يلي امر اثنين وان هذا هو الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وكان حاكما وكان قاضيا وكان داعيا فما كان عليه لم يكن على الخصلة التي نصع بها باذر واجاب عن ذلك بان هذا بعون من الله سبحانه وتعالى وبتوفيق حيث امده بعونه وبتوفيقه حتى استطاع ان يبلغ الرسالة وأن يقوم في أمته إماما وأن يكون لهم قاضيا وأن يكون لهم داعيا فلما كان هذا بتوفيق من الله وإمداد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني يرى في نفسه لو لم يكن توفيق الله ورعايته وتوليه له لكان ضعيفا مثل ما كان عليه ابو ذر ولذلك لا يتولى امر اثنين ولا يتامرن على اثنين ولا يلي مال اليتيم فضلا عن غيره قال وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه وهو صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف وإنما كان يتولى أمور الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قواه على ذلك وأمره بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم فلذلك استطاع أن يقوم بهذه الاعباء وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إني أرضى لك ما أرضى لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقرأ القرآن وأنت جنب ولا وأنت راكع ولا أنت ساجد علق المحقق على هذا الحديث قائلا رواه بهذا اللفظ دار قطني من حديث أبي موسى الأشعري وفيه نعيم النخعي وسموه عبد الرحمن بن هاني قال أحمد ليس بشيء ورماه يحيى بالكذب وقال ابن عدي عامه ما يرويه لا يتابع عليه قال وكذبه الحافظ في التلخيص لكن المحقق اراد ان يشير الى ان لهذا المعنى اصل وهو النهي عن قراءة الجنوب القرآن وان لم يكن فيه توجيه وخطاب فان عائشه رضي الله تعالى عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه ما لم يكن جنبا وكذلك هذا الخبر عن علي رضي الله عنه رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا وقال الترمذي انه حديث حسن صحيح وصححه الحاكم وكذلك ما رواه مالك وعبد الرزاق ومسلم وصححه ابن حبان عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا راكعا وساجدا يعني ففي تلك الأحاديث غنى عن الاستدلال بمثل هذا الخبر وإن كان محل الاستدلال ووجه والاستشهاد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إن إني أرضى لك ما أرضى لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي وهذا المعنى قد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاله لعلي يوم ان خلفه على المدينه في غزوه تبوك ولما لحق علي رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انه بلغته ما قال حيث غمز بعض المنافقين عليا رضي الله عنه بذلك وقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم أخره كما أخر الصبيان والنساء فقال له ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ففي هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي له ما رضي لنفسه حيث اقامه بمذابة هارون عليه السلام من موسى اذ خلفه يوم ان ذهب موسى للقاء ربه مع عدد من بني اسرائيل فهذا الخبر يصلح أن يكون شاهد لمثل هذا الذي ذكره دون الرجوع أو دون الاعتماد على مثل هذه الحاديث التي اشتد فيها الضعف قال وكان محمد بن واسع يبيع حمار الله فقال له رجل أترضاه لي يعني كأنه يريد أن يشتريه فقال لو رضيته لم أبيعه كأنه يقول لا أرضاه لك قال وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه وهذا كله من جملة النصيحة العامة من جملة النصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة الدين كما سبق تفسير ذلك في موضعه يقول ابن رجب رحمه الله قال وقد ذكرنا فيما تقدم حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الباب السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضون تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر قال الحديث خرجاه في الصحيحين يعني البخارية ومسلم وهذا يدل على أن المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن ويحزنه أو يحزنه ما يحزنه يعلق الامام ابن رجب على حديث الباب قال وحديث انس الذي نتكلم الان فيه يدل على ان المؤمن يسره ما يسر اخاه المؤمن ويريد لاخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير وهذا كله انما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد لان هذه الافات هي التي تجعل الانسان يرى انه افضل من الاخرين وانه اكمل من غيره وانه يستوجب ويستحق ما لا يستحقه غيره ومن هنا وجدنا أن أول ذنب ارتكب على هذه البسيطة بل في السماوات هو ما كان من حسد إبليس لآدم عليه السلام حيث رأى إنه خير منه ولذلك مقتى أن يسجد لآدم مع أن الآمر بالسجود لآدم هو الله سبحانه وتعالى عصى امر الله ودفعه على ذلك الحسد فالحسد والغل والغش ينفيان هذه الخصلة من الايمان ومن اتصف بشيء من هذه الخصال فقد فقد هذه الخصلة من خصال الايمان وقد رأينا اهمية هذه الخصلة وانها وانها سبب من أسباب دخول صاحبها الجنة والأمثلة في هذا كثير والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المشهور أنه قال لأصحابه يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الإيمان ودخل رجل ولم ير الناس فيه يعني زيادة قاعة وعبادة، بل ان بعض الصحابة رضوان الله عليهم كأنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما تتبع حاله لم ير فيه خصلة ينفرد بها تكون موجبة لدخوله الجنة. ولذلك تتبعه ليرى باطن امره وحقيقه امره واضافه او استضافه في بيته يعني نزل ضيفا عليه في بيته ومكث ثلاث ليال يتتبع حاله ثم كشف له عن امره وساله فبين له ان من ابرز ما يتميز به انه لا يبيت على شيء من الغش او من الغل او من الحسد وهذا نتيجته انه يحب لاخرين ما يحب لنفسه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ولذلك قال فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم والإيمان يقتضي خلاف ذلك وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء قال وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد ومن كان هذا شانه يعني لا يرى بأسا أن يزيد عليه غيره وأن يفوق عليه غيره وإنما يكون ذلك بناء على سلامة الصدر وبناء على خلو القلب من الحسد قال قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فالله سبحانه وتعالى جعل الجنة في الدال الآخرة لغير أهل الحقد والغل والحسد، ولهذا وصفهم أنهم على سر المتقابلين، على سر المتقابلين، العلو يعني أن يرى نفسه أكثر ويرى نفسه أفضل من الآخرين. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم في الجنة لا يكون بينهم غل ولا حقد ولا حسد وقال في تفسير ذلك روى ابن جرير بإسناد فيه نظر وما دام به نظر يعني كأنه إسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه قال ان الرجل ليعجبه من شراك نعله ان يكون اجود من شراك صاحبه فيدخل في قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا يعني اذا راى ان غيره خيرا من ولم يثر ذلك في نفسه شيء يندرج تحت هؤلاء الذين يبعدون او يبعدون عن الحسن قال وكذا روي عن الفضيل بن عياط رحمه الله في هذه الاية قال لا يحب ان يكون نعله اجودا من نعل غيره يعني بل يستويان ولا يمانع ان يرى غيره ان يرى غيره افضل ان يرى غيره افضل نعلا من نعله ولا شراكه اجودا من شراك غيره وقد قيل إن هذا محمول على أنه إذا أراد الفخر على غيره لا مجرد التجمل فإذا أراد الفخر كان ذلك في باب الغل والحسد، أما إذا كان من باب التجمل فإن الإنسان يحب أن يكون جميلا ويحب أن يكون في ثيابه وفي هيئته خيرا من كثير من الناس او خيرا من غيره لان هذا امر مطلوب شرعا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قيل ان الرجل يحب ان يكون نظيف الثوب نظيف الهيئة فقال ان الله جميل يحب الجمال لكن اذا رأى أنه بهذه الأفعال يعني بحسن الثوب ونفاسة الثوب وبحسن الهيئة وجمال الهيئة يفضل على غيره من الناس ولا يكون احدا مثله ولا يرغب في أن يجاريه إنسان فهذا ربما دخل في باب الحسد وقد قيل إن هذا محمول على أنه إذا أراد فلخرا على غيره لا مجرد التجمل قال إكرمة وغيره من المفسرين في هذه الآية العلو في الأرض التكبر وطلب الشرف والمنزل عند ذي سلطانها والفساد العمل بالمعاصي وقد ورد ما يدل على أنه لا يأثن من كره أن يفوقه من الناس أحد في الجمال قال فخرج لإمام أحمد رحمه الله والحاكم قال في صقيحي وهذه العبارة مرت بنا قديما معلق عليها المحقق بقولي في صحيحه فإن كتاب الحاكم لا يسمى بالصحيح وإنما يسمى بالمستدرك على الصحيحين هذا اسمه ولما كان منازعا في كثير من الأحاديث التي صححها لم يرتضي المحققون إطلاق, إطلاق اسم الصحيح عليه قال من حديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته وهو يقول يعني مالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكيني فما فوقهما والشراكين هي يعني اقل زينة الانسان لانها سيور توضع في الحذاء سير يوضع في الحذاء وتجميل الحذاء وان كان ضربا ونوعا من الجمال لكن تجميل ما هو فوقه أولى وأعظم وأكمل كجمال الثوب وجمال الإزار والرداء والحلى وغير ذلك قال فما أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو من البغي؟ هكذا يقول مالك بن مرارة الرهاوي يعني يسأل النبي هل هذا, هذا العمل هل هذا الرأي هل هذه النظرة هي من البغي يعني من الظلم هي من الظلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس ذلك بالبغي ولكن البغي من بطر او قال سفها الحق وغمط الناس الظالم من بغي من ظلم من استخدم هذه الاشياء ليتكبر على الاخرين ويدعي انه خير منهم وأنه أفضل أما إذا لبس من الثياب وتجمل وتزين من المباح وبالمباح دون أن يرى لذلك ميزة أو فضل فإن هذا من الأمور المباحة إن شاء الله قال وخرج ابو داود من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه وفي حديثه الكبر بدل البغي فنفى ان تكون كراهيته لان يفوقه احد في الجمال بغيا او كبرا وفسر الكبر والبغي ببطر الحق وهو التكبر عليه والامتناع من قبوله من قبوله كبرا إذا خالف هواه ومن هنا قال بعض السلف التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا سواء كان صغيرا أو كبيرا وسواء كان يحبه أو لا يحبه فهو متواضع وعكسه من ابى ذلك ولهذا قال ومن ابى قبول الحق تعاظما عليه فهو متكبر قال وغمص الناس أكذا عندكم بالصاد وغمص الناس هو احتقارهم وازدراؤهم وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص لا لا هو في بعض الروايات غمط لا وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اشتهد في إصلاحه لأن هذا من كمال المحبة قال بعض الصالحين من السلف أهل المحبة لله يعني من كانت محبتهم لله يحب لأخيه ما يحب لنفسه من اجل الله قال نظروا بنور الله وعطفوا على أهل معاصي الله مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمعصية ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم يعني ينبهونهم ويوجهونهم وأشفقوا على أبدانهم من النار ولهذا هم يحاولون إنقاذهم لا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه وإن رأى بغيره فضيلة فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلها لا يتمنى زوال تلك الفضيلة من غيره لأن هذا هو الحسن وإنما يغبطه لي يعني يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه ما يرضاه قال وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلها فإن كانت تلك الفضيلة دينية كان حسنا يعني أن يتمنى وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه منزلة الشهادة لأنها خصلة دينية لا أنه تمنى أن يقوم بها دون غيره وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين وأهل العلم يفسرون الحسد هنا بمعنى الغبطة وهي أن يتمنى الإنسان لنفسه ما كان لغيره من إخوانه المسلمين رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه أناء أنا الليل وأناء النهار وإنما يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لهما لكثرة الخير الذي يترتب على هذين الصنعين فالإنفاق في سبيل الله يقول الله في مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل كمثل حبة أنبت مثل الذين ينفقون أمؤالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شان من يقرأ القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له ايه اجران والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية ابن مسعود من قرأ القرآن فله بكل حرف عشرة حسنات لا قلوا ألف لام ميم حسن حرفا ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فإذا كان الحرف الواحد يتضاعف إلى عشرة إلى أكثر من ذلك من هنا كان قدر ذلك الفضل ومن هنا يتمنى الإنسان أن يكون له مثل مال أخيه لمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك فضلا عن أن القرآن يقوم به الإنسان بالليل ويقوم به بالنهار وكل ذلك فضل وحسنات وقال في الذي رأى من ينفق ماله في طاعة الله فقال لو أن لي مالا لفعلت فيه كما فعل يقول فهما في الأجر سواء يعني هذا بفعله وهذا بنيته وإن كانت دنيوية يعني وإن كان العمل والخصلة التي يتميز بها ذلك الشخص خصلة دنيوية فلا خير في تمنيها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 وقال الذين أوت العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فالتمني إنما يكون في الأعمال الصالحة والغبطة إنما تكون في الأعمال الصالحة ذلك لأن الدنيا يعطيها الله تعالى من يحب ومن لا يحب والدنيا قد تكون نعمة وفضلا وقد تكون ابتلاء ولذلك ليس من أعطي شيئا من الدنيا يظن أن ذلك دلال على محبة الله نعم قد يكون ذلك إذا صرفت في طاعة الله أما من يصرفها في الملذات والشهوات فذلك أمر ينبغي للإنسان أن يعيد النظر فيه وأما قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قال فقد فسر ذلك بالحسد وهو تمني الرجل نفس ما أعطي أخوه من أهل ومال وأن ينتقل ذلك إليه وفسر بتمني ما هو ممتنع شرعا أو قدرا أو قدرا ما هو ممتنع شرعا او قدرا كتمن النساء ان يكون رجالا لان هذا ممتنع قدرا او يكون لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية كالجهاد فهذا ممتنع شرعا والدنيوية كالميراث والعقل والشهادة حيث فرق الشرع بين الذكر والانثى فجعل للرجل من الميراث ضعف ما للأنت وجعل شهادة الرجل بشهادته المرأتين ونحو ذلك فهذه مسائل شرعية وقيل إن الآية تشمل ذلك كله يعني سواء كان غطة أو حسدا ومع هذا كله فينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية يعني إذا فاتته ولهذا أمر الله أن ينظر في الدين ولهذا امر يعني المؤمن أن ينظر في الدين إلى من فوقه وأن ينافس في طلب ذلك جهده وطاقته كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولا يكره ان, أن احدا يشاركه في ذلك، بل يحب للناس كلهم المنافسة فيه ويحثهم على ذلك وهو من تمام اداء النصيحة الاخوان قال الفضيل ان كنت تحب ان يكون الناس مثلك فما اديت النصيحة لربك كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك يعني كأنه يقول النصيحة أن تحثهم لأن يكونوا أفضل منك يشير إلى أن داء النصيحة لهم أن يحب أن يكونوا فوقه وهذه منزلة عالية ودرجة رفيعة في النص. وليس ذلك بواجب وإنما المامور به في ان يحب ان يكونوا مثله قال ومع هذا فاذا فاقه احد في فضيلة دينيه اجتهد على لحاقه وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين لا حسدا لهم على ما اتاهم الله بل منافسة لهم وغبطه نعم أي حديث ما نسان أي حديث إيه؟ هو لا يتعارف هو يريد أن يقول له يعني من كمال وتمام الإيمان لا تكتفي بأن تحب للناس أن يكونوا مثلك بل تتمنى أن يكونوا فوقك لأنهم ما داموا يعملون الخير وما دام الحرص عليهم في فعل الخير تتمنى أن, أن يفضلوك في ذلك ما يتعارض هذا مع الحديث قالوا ينبغي للمؤمن أن لا, يزال أن لا يزال يرى نفسه مقصرا على الدرجات العالية فيستفيد بذلك أمرين نفيسين. نفيسي أمريني نفيسي نفيسين الأول الاجتهاد بطلب الفضائل والازدياد منها والنظر إلى نفسه بعين النقص وينشى من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه بل يشتهد في إصلاحها وقد قال محمد ابن واسع لابنه أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله يعني كأنه يرى أنه مقصر وأن المسلمين أفضل منه فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب للمسلمين أن مثله مع نصحي لهم بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيرا منه، ويحب لنفسه أن يكون أن يكون خيرا هو من أن يكون خيرا مما هو عليه. وإذا علم المرء أن الله قد خصه على غيره، وإن علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل، فأخبر به. لمصلحة دينية هذه مسألة يعني يكمل بها المؤلف او الشارح الحديث يعني يقول اذا ان الله سبحانه وتعالى اكرم عبد بانه اتصف بصفة يحبها الله سبحانه وتعالى فلا بأس ان يتحدث بها من باب التحدث بنعمة الله حتى يسمع بها الاخرون فيعملون بها فيكون هذا من باب محبته للاخرين كمحبته لنفسه او انه يجهر بها لعله يتأسى به غيره فيناله نصيب او يشركه غيره في ذلك الفعل فينال نصيب مثل لأنه ضرب المثل بشخص كان يصوم فكان يطلب من بعض إخوانه أن يعد له فطورا للصوم لا لأنه لا يملك الفطور ولا لأنه لا يملك ما يفطر به وهو محتاج بل يقول لأن من قدم له الفطور له من الأجر مثل أجره فكان يحب لإخوانه أن يحصلوا على ذلك الأجر كما حصله عليه بالصيام قال وإن علم المرء أن الله قد خصه على غيره بفضل فأخبر به لمصلحة دينية وكان إخباره على وجه التحدث بالنعم ويرى نفسه مقصرا في الشكر كان جائزا يعني كان ذلك الفعل جائزا قال فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما اعلم احدا اعلم بكتاب الله مني ولا يمنع هذا ان يحب للناس ان يشاركوا فيما خصه الله به فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه, عنه عنهما اني لامروا على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم وقال الشافعي وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولن ينسب الي منه شيء وكان عتبة الغلام إذا أراد أن يفطر يقول لبعض إخوانه المطلعين على أعماله أخرج إلي ماء أو تمرات افطر عليها ليكون لك مثل اجري